فرح هل لي لا فاح الطيب من كل صوب وتضوع اول صبطن الهادي شمسه قربت تطلع من نورت كل دار وزهرت كل ارض بلقاح واباب الحسره المسدود بس باب الهنا تشرع على باب الوصل كرار اعتنينا بخافق مولا باسم المجتبى الطاهر ايات المدح نسمع صحب صفنت وان ابنك يا مولانا يا الامزاء نريد نشوف ضي وجهه بهالات القدوس اصبا او كل ما مرت اللحظات اللحظات بين الفرح يتوسا لحظه اولا وقف الكون لحظه اولا وقف هالكون, هالكون ويمدار الوسط جمع نشد نش صار لن ujitabashashasha